ألم نشرح لك صدرك ووضعنا لك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإنما العسر يسر العسر يسر فإذا فرغت فاصب وإلى ربك فرب